أن بني آدم إذا مسهم الضر دعوا الله وحده مخلصين له الدين فإذا كشف عنهم الضر وأزال عنهم الشدة إذا فريق منهم وهم الكفار يرجعون في أسرع وقت إلى ما كانوا عليه من الكفر والمعاصي وقد كرر جل وعلا هذا المعنى في القرآن كقوله في يونس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 وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا وقوله في آخر العنكبوت فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون وقوله في الأنعام قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون إلى غير ذلك من الآيات وقد قدمنا هذا في سورة الأنعام في الكلام على قوله تعالى قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله الآية قوله تعالى فتمتعوا فسوف تعلمون صيغة الأمر في قوله فتمتعوا للتهديد وقد تقرر في فن المعاني في مبحث الإنشاء وفي فن الأصول في مبحث الأمر أن من المعاني التي تأتي لها صيغة تفعل التهديد كقوله هنا فتمتعوا فسوف تعلمون وتشهد لهذا المعنى آيات أخر كقوله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار وقوله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار وقوله ذرهم يخوضوا ويلعبوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون وقوله فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون وقوله كلوا وتمتعوا قليلا انكم مجرمون وقوله فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون إلى غير ذلك من الآيات قوله تعالى ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لا لَتُسَأَلُنَّ أَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ في ضمير الفاعل في قوله لما لا يعلمون وجهان أحدهما أنه عائد إلى الكفار أي ويجعل الكفار للأصنام التي لا يعلمون أن الله أمر بعبادتها ولا يعلمون أنها تنفع عابدها أو تضر عاصيها نصيبا إلى آخره، كقوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير ونحو ذلك من الآيات. وقال صاحب الكشاف: ومعنى كونهم لا يعلمونها أنهم يسمونها آلهة ويعتقدون فيها أنها تضر وتنفع وتشفع عند الله. وليس كذلك وحقيقتها أنها جماد لا يضر ولا ينفع فهم إذن جاهلون بها والوجه الثاني أن يعلمون وَيَعْلَمُونَ واقعة على الأصنام فهي جماد لا تعلم شيئا أي ويجعلون للأصنام الذين لا يعلمون شيئا لكونهم جمادا نصيبا إلى آخره وهذا الوجه كقوله أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون وقوله فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين وقوله ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها الآية إلى غير ذلك من الآيات وعلى هذا القول فالواو راجعة إلى ما من قوله لما لا يعلمون وعبر عنهم بما التي هي لغير العاقل لأن تلك المعبودات التي جعلوا لها من رزق الله نصيبا جماد لا تعقل شيئا وعبر بالواو في لا يعلمون على هذا القول لتنزيل الكفار لها منزلة العقلاء في زعمهم أنها تشفع وتضر وتنفع وإذا عرفت ذلك فاعلم أن هذا المعنى المذكور في الآية الكريمة بينه تعالى في غير هذا الموضع كقوله وجعلوا لله مما ذرع من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصلوا إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون وذلك أن الكفار كانوا إذا حرثوا حرثا أو كانت لهم ثمرة جعلوا لله منها جزءا وللوثن جزءا فما جعلوا من نصيب الأوثان حفظوه وإن اختلط به شيء مما جعلوه لله ردوه إلى نصيب الأصنام وإن وقع شيء مما جعلوه لله في نصيب الأصنام تركوه فيه وقالوا الله غني والصنم فقير وقد أقسم جل وعلا على أنه يسألهم يوم القيامة عن هذا الافتراء والكذب وهو زعمهم أن نصيبا مما خلق الله للأوثان التي لا تنفع ولا تضر في قوله تَالَّهِ لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ وهو سؤال توبيخ وتقريع أيها المستمع الكريم نكتفي بهذا القدر وإلى لقائنا القادم إن شاء الله أستودعك الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته